صراق الذين أنعلت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضوانين يا أيها المدثر قن فأنفر فَكَبِّرْ وَزيادك فطهِّرْ وَالرجز فاهجرْ ولا تمنُ تَستَكِتْ وَارْضِ بِكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمُ على الكافرين غير يسير درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا مندودا وبنين شهودا ومهدت له تبهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس بسر ثم أدبر رس فقال إن هذا إلا سحر يؤذر إن هذا إلا قول البشر سأصنيه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لو واحة البشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملاك وما جعلنا عدتهم إلا فتنة من الذين كفروا ليستيقن الذين آتوا الكتاب. ليستيقن الذين الَّذِينَ الكتاب ويزداد الذين آمنوا أُولَٰئِكَ ولا يرتاب الذين وَالْمُؤْمِنُونَ الكتاب والمؤمنون بِالْغَيْبِ وَهُمْ يَطَّمْئِنُّونَ ۖ وَإِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ رَبِّهِمْ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 كاللا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسقر إنها لإحدى الكبر نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس فسبت إلا أصحاب الأمان في جنة يتسألون عن المجرمين ما سلكتم في سبب قالوا لمك من ولم نكن طعم المسكين وكنا نفوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا يقين فما تنفعهم شفاعة فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل مرهم منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة سَلَّاً إِنَّهُ تَذْكِرَ فَمَنْ شَاءَ أَذَكَرَ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أهل التَّقْوَى وَأَهْلُ النَّعْفِرَةِ